Book 2 29 29 29 Ravintolassa 1 Fi'l-mat'am 1 al matam Onko tämä pöytä vapaa? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ <تصفيق> من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. Mitavoytessu <تصفيق> sittella. بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ <تصفيق> من فضلك واحد بيرة من فضلك واحد بيرة <تصفيق> من فضلك واحد مياه معدنية من فضلك واحد مي معدنية <تصفيق> من فضلك واحد عصير برتقال Min fadlak wahid asir, burtukaal. Haluaisin kahvin. Min fadlik wahid kahwa. Min fadlak kahwa. Haluaisin kahvin maidolla. Min fadlik wahid kahwa maa haliip. Min fadlak kahwa mahalib. Sokerilla kiitos. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. Halway سنتين. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Halway سنتين سترون الله. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر هل عندكم من فضت سجائر هل عندكم منفضة سجائر؟ أنقطايل هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ منو الطبوط هارقة. ينقصني شوكا. ينقصني شوكا. منو الطبوط وقيسي. Jankusuni se kin, joun kisuni se kin. Minulta puuttuu lusikka, Junkusuni milaka,